الحمد لله وسلام على عباده الذين صفا. آ الله غير يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيتلك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم سادنا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج صفوة الصفة نرحب بحضرةكم ومعنا نرحب بالدعال المستمع الكبير حضرة الشيخ الأستاذ الدكتور أوامر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك بارك الله وبركاته الله وبركاته الله ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله ومعنا في هذه الله ناصر الله من الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته الله فنود أن ننفت نظر لأن البرنامج عبر الأثير أيضا أينما كان يسمع سيدي الشيخ دكتور مرد الكافي بدأنا من الحلقات المنصرمة سرد قصة سيدنا يوسف وإسقاط ذلك بالواقع مع استمضاق بعض الآثات التي حدثت وكيف تغلب عليها وكيف ننصدها اليوم معنا مشهد جديد من هذه المشاهد نعم نعم. نعم. محنة, محنة وجود سيدنا يوسف في بات العزيز نعم وما لها من محنة نعم في الحوار ونشر الحوار مع فؤرسكم في هذه المحنة وهل في داخلها منحة أم لا؟ لابد المنح دائما يعني دائما يعني يعني موجودة داخلية يعني, يعني أهل العلم يقولون إن أهل الصبر صبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه إن أهل الصبر أيوة. صبرهم على على على وجود حكمه، لا. علمهم بوجود علم سبحانه الله هو هو العليم، هو عندما يتبي يعني يعني ويختبر انما يريد أن يعطي وأن نعم ولكن وضعها في في صورة في قلب من من من من الامتحان، وعندما صبرهم على على أمور القضاء علمهم بأن هذا يورث الرضا، لما تمشي من الرضا. رضوانه من الله أكبر ف... اللهم رضوكنا اياه يا رب الله و... ودائما واردات ال... يعني دائما البلاية تأتي بعدها واردات ناس. ليس ليس من مؤمن مستيقن الإيمان بل لم يعد البلاء نعمة والنعمه بلية قالوا كيف يا رسول الله قال إنما البلاء يعقبه الرخاء ونعمته تعقبها البلية ليس نعمة كيف أنت في صحه يوم ما يجي أمرض اليوم انا في ضنك لكن بكرة فرج صفرح ان, ال... ان الاتلام موجود اذا وجد فرج احمد الله وان وجدت الاختار فاطمئن اما الماس رأيك اشتدي ازمة تنفرج لا بد ان هذا الدرس يعيه الجميع نحن والمشاهدون والمستمعون وكل مسلم لان الذي ال... ال... يرد بالامة اليوم سوف ينفرج عن خير كبير في المستقبل انسان الله خير كبير كبير المستقبل كبير وواسع ومتسع ولكن يبدو ان علينا ان, أن نزيل الغمامة التي على قلوبنا وننطلق نحو هذا وكما قال القران ان مع العسر يسرا ولا مع العسر يسرا ولا, ولا, ولا يغلب عسر يسرين كيف ان مع, أصل العسر مع العسر معرفه سليم اه إذا اذا قيلت تقبل كسره سليم صح اللهم تمام, صح تمام, تمام انما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا فليسر لما نكرت مرتين سبحان الله حشر العسر بينهما فليسرين اليسران يغبر باذن الله العسر باذن الله لأن العسر محدد بين الالف هو بين اليسر سبحان عندما يقابلك شفت ناس هذا الكثره مم. اه صحيح رئيس رجال من هكذا والله لو كان العسر في القوه لا دخل عليه قوه يعني طاقة صغيرة. مرحب بنا مرحب بس العرب طاقة حتى استعرض عن. ف... في اللحيف. ف... ف... ال... ف... ال... ال... والله لو كان العصر في قوة لا دخل عليه فأخرجه وما كثر <تصفيق> الله. حتى لو العصر عشان ما حد يتحصل ويظل هكذا إذا خلي العصر العصر يدخل ويسياخذ لان الله يريد الله بكم اليسر ولا, ولا يريد بكم العزيز يريدها و نعم نعم اذا نشر مع سيدنا يوسف اذا المشاهدين الكرام مستمعين الاعزاء مع الدعيه الاسلاميه الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نسير في هذه السيره الذكيه وتلك السيره والمسيره مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا عبد الله الصلاه والسلام وما حدث له في قصر العزيز جدا من وراء وداته التي هو في بيتها الى اخر المشهد كاملا ماذا حدث فيه وماذا رأى نواصل بعض هذا الفاصل كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكرام مستمعينا الاهزاء مرحبا بحضرتكم مرة اخرى ومعنا نرحب والدعاء للكامي الكبير فضلت الشيخ خلتاد الدكتور أومر عبد الكافر وتستمر السيرة والمسيرة مع سيدنا يوسف عليه وعلي بن عبد الرسولة والسلام داخل قصر العزيز إلى أن بلغ أشده وأتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم. والعلم. والعلم. قلت في فيما قلت فضلكم الحكم حكمه على الأشياء ووضعه في نصابه الصحيح. والعلم, والعلم علم بالنبوة علم بالنبوة علم, علم بأحكم الأمور وبالحلال وبالحرام وبما يعني يعني ييسر أمور الناس في أمر المعيشة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم. الحرام. شب سيدنا يوسف وأصبح قويا فتيا عظيما. ما الذي حدث؟ الحمد الله رب العالمين وأصدمه على سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم, وسلم البيئات تختلف في بيئة تشجعك على طاعة وهناك بيئة تشجعك على معصية والمسلم يجب عليه أن يبحث عن البيئة والمنطقة والمساحة والمسافة إذا كان له حق الاختيار ما أحيانا قد تقتضيك الشجاعة أن تجب ساعه صحيح وقد تقتضي الأمور أن توجد في مكان كما قال الحسين رضي الله عنه بنعالي لو خيرته لا اختارت الإنسان أحياناً لا يختار أحياناً يعني تطره أمور معينة بأقدر الله سبحانه م. أن يقع في مكان محدد تكون مجبراً ها يعني لا خيار له في المسألة أما إذا كان الأمر على الاختيار فالأمر فيه تسعه فأنت مثلا مثلاً عندما تريد أن تختار صديقا اشترط عليه الشرع والعلماء أن تختار فيه شروطا خمسة لأن صديق يصدقني ما ينفع شرفيش منهم شرط لا يجب أن في العمل خلاص ما عارفه لكن أصدقه اقرب يعني أخاك أخاك يعني كذا هذا المنطق إنه يعني أول شرط إذا رأيته ذكرتك بذله وريتهم. هذا شرط ما وذلك على الله حارو يعني يعني حارو لا يختلف عن مقاله إذا لا. قال صنع يعني ما يعني لما تقولون ما لا تفعلون يعني لا دي معنى لا لا قال سبحانه لا سبحان الله. فلأن لأن لأن ثمن عاريه سعد رضي الله عنه النبي وقال لما كبر طوف بصره يا سعد أنت مستجاب الدعوة فلله الله أن يعيد إليك بصرك مم. قال قضاء الله وأمره أفضل من إرادتي أنا لنفسي. ربنا يريد مني كده <تصفيق> أنا ارضى سبحان الله. هم سجّبوا الدعوه لا اله إلا العلي حدد مرحل. رضي بقضاء الله. أن ما اختاره الله لي خير من ما اختاره أنا لنفسي. وسوف نرى نرى قضية. ولو, بحر ولو بحر كانت قضية الإبصار. ولو قد... ولو كان أصعب قضية. هو أصعب. سيدنا إبراهيم اختار مراد الله في أن يسكن ولده وأمه في واد هذا. حرص. قضى الأم. سيد معاقوب أول ما قال فصبر جميل. ما قال صبرا جميلا. لا قال فصبر جميل. ليثبت حالة استمرارية الصبر ها؟ فا فالإنسان لا يختار مع خيار الله. نعم. آه يعني دبر ألا تدبر. واختار ألا تختار. واترك الله يختار لك ولن يختار لك إلا خير. ما كان لهم الخيار أبدا أبدا أبدا الخيار ليست أحد إلا لله عز وجل ربك يخلق وما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار فان تذكرك بالله وروياته أن يدب على الله حاله أن يزيد في علمك منطقه تقول معاه اسمع كلام طيب كلام جمله طيبه تفسير طيب حكمة جديدة موعظة أمرنا خير لا. أن أن أن إذا رأيت وذكرتك بالله ورويته بل أن هذا كلام لأننا في البيوت الآن ولبناتنا في البيوت الآن صديقتها التي تراها أو بترى رمح الجبا ملتزمة في وجهها نو تأتي أتتأود في الجامعة أو في المدرسة على نصلي الضف عشان يفوتنا وإحنا في طريق العودة حكمة حتى يكونوا قريبين من الصف وهي خيدة ما هي, هي. طريق اللي هيشحم في غير وعسى لهم بأزواج خير أما لياخوتها عشان شعرها والالالالالغجر المجنون الم المسافر في لا. في في, الـ في, الـ في الأخيرة والمشعر في لا لا ربي لا لا لا لا لا في كل الدنيا به هذا الشعر المسافر لا لا يسافر به في طريق الهواية أما اللي يأخذه على يدها فهذا اللي حطه على رأسه نزار قباني أعطي أعطيها <تصفيق> لبزوجها مما مما نتف له إن أحبها أكرمه وإن أبغضها فرني أظلمها يكذب على أمور أخرى أمكان ان اذا رايت ذكرت بالله رؤيته اذا رايته بالله على الله حاله زاد في علمك منطقه ثم انه راك غافرا مذكرا ونعاك ذاك بمنعانك هذا يشبه النقطه خمسه اول ما تجد الفرد في واحد الفصل فيه اقولها مره واحده مره واحده ان اذا ذكرت بالله رؤيته اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته ذلك عن الله حاله زاد في علمك منطقه انه راك غافرا ذكرك وإن راك ذاكرة عان هذه الخمسة لم تكن موجودة في قصر العزيز قبل سبعين ولا واحدة ولا واحدة يلا تينها يعني قصر العون كان فيها واحد أصيل كان فيها واحدة ورجل موب فرجل آه. رجل آه. رجل. رجل من عندنا من سيدنا يوسف لأن المصريين كانوا يسموا لما يكون الحاكم ليس مصريا اصليا عزيز يقولوا عليه إيه الملك أول عزيز لقب العزيز دورك في, في, في يوسف عمل المرحله دي كان حاكم مصر ليس المصريه اه العزيز. عزيز وفرعون ملك. لكن فرعون ملك مصري ابن مصر نقول مصر الاصل يا اسمه مصر الفرعوني فرعونه لكن لك نحن عربنا الاسلام فالى مصرين عبروا بالاسلام وهذا فخ سيطوا فينا كيفية. فرعونيه لا لا ربنا والله انا رجعنا فينا ما شاء الله عليهم لقد صدروا الشعب العربي فترته ودينه ودينه وفترته اه والله لا تجد في عرب حتى حتى الاعراب القح فبتعجبوا وراجع على قبيلته لما أمنت لمحمد أحرابي بدوي ما ما بدوي ما شاء الله عليهم فيهم صلابة قال امنت لمحمد بأنه ما قال لي افعل وقال قلبي لا تفعل وما قال محمد افعل لا تفعل, لا تفعل, تفعل وقال قلبي افعل يعني توافق كلام محمد مع فتراتي مع الله سبحانه أحرابي هكذا توازن سيدنا يوسف في هذه البيئة هو يعني مسير ليس مخيرا صحيح أنا, أنا آه. بقول من الجب وووبيعة و... و... لما لما شاب في القصر العزيز هذه كما يقول صاحب الظلال ال ال, ال... الطب... آه آه آه لأ... أصحاب القلوب الباردة وال وال وال, وال... وال... وال... وال... يعني الذ... ما ما عنده عصبية ما مش... عند... في غيرة ولا في قصر العزيز. قصر العزيز. ديوس متى؟ يعني مش... وأنت بالله عليك يعني. لكن هو أخذه صغيرا. ما لا يوجد شيء. هو. أهلا. هو... يعني ما هو لا ما هو شاب كبر. خلاص يعني مثل مرة مثل إيه سبع سنوات عشر سنوات العشرينات خلاص. اقترب من الثلاثينات. خلاص. خلاص. سبعن الطوق. رجلة. حسنا. ف... في هذه البيئة. يعني أنت نزلت, مش نزلت أنت انتقلت من الثرى إلى الثرى من الثرى إلى الثرى دعم سنوسي فقط أما من الثرى الموجود, <تصفيق> الموجود إلى السرى الذي نوجد <تصفيق> نحن فيه من خمسين سنة, سنة. فنستشرى فيما بد تتبع الغرب صحيح هذا مظهر هذا موصيله خود عبور ايه رجل يستأنس من مش يستأنس ياخذ زوجة رجل يق بيراقصها، ورجل يجلس مم ممسوطة في هكذا خنزير. حلوة هذا ال الدرجات العربية. لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد في الحيوانات م. الذي يجد لذة عنده إذا م. رأى أنثى مع ذكر آخر. يا لطيف. أنا الوحيد في علم الحيوانات، علم ال بالتشريح وعلم سيكولوجية الحيوان سبحان الله. فان هو ده الحاد الوحيد اما اي حيوان او طائر لا يعني يفيق ابدا لا يفيق ولا يتحمل ان يلمس انفاه يعني سبحان الله ذكر ذكر الخنزير فقط هو فقط وزيزبان وزيزبان وزيزبان وزيزبان يتولد همة الانسان واخلاق الانسان مما ياكل وستجد تنجد الافارقه في حاله من من العنف ولا بس ناخذ حر دائم لد الاسكندنافي بارد من طبيعه فكذا <تصفيق> واه <تصفيق> سبحان الله كان ينضبط ديقا غيره ولكن في مكانها إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها الوطن ولذلك إن الله يا غافر ومن عد غيرته حرم هذه الفواحش سبحان الله فالمهم لكن بالموضوع وراودته التي هو في بيته عامه اين العزيز قبل المراودة ما رأى شيئا ما تابعه لا لا هو هو جاء في مخيلتي أن يفصل بينه هو هو راى مجابه الدوله وبعدين هذا يبدو هذه بيوت لها حكام أخرى ولها قوانين أخرى أو لها لا شيء لأخرى من يعني سبحان الله فلكن معذرة نعم نريد أن نستمتع بالهرم معذرة ما قال عسى أي ينفعنا فعل أو نتخذه ولدا جميل يعني جميل هو في نيته خيرة جميل هذا هذا الرجل صادح أو, أو يعني له نظرة طيبة من أين تأتي المشكلة من الرجل أم من المرأة من امرأته؟ لا هو القضيه يبدو ان امراه بعيدة عن هذا ال... هذه الشفافيه وهذا الخلق ها لا. لا. جاء التعبير بكلمه راودته ما معنى المراودته العربي وهو المسافر ياخذ الناقه او الجمل ويقطع بها الفيافي والصحراء فيعمل ايه بوعيد الجمل او البعير يخزن في كيسه بدل يخزن في اكبر كميه ممكنه فيعمل ايه يجيب البعير عند الحوض الماء الورد. يورد هو الماء. يورد الماء. وبعدين وهو يبتدي يشرب. يكاد البعير خلاص عن ايه؟ يشرب. عن يشرب. خلاص استستف خلاص شلت. فيلعب له صاحبه بيده في الماء ثم يصفر له. ليغرية بالشرب. ينشغل البعير عن الشرب وهو يشرب. وينسى أنه يشرب. ويتابع صفير وحركة الماء. لا يخرج الأعراب صاحب البعير. البعير عن طبيعته في أنه يشبه عند حد معين فيعطيها شيئا أكثر من طاقته. وهذه كلمة براودة. الله أكبر. كأن مرأة السبرجو مثلاً. يعني مش السبرجو يريد أن يقصره على أمر. غير محبب إليه يعني أنت لما خلصت شبعت ما حد يقدر يعطيك الولد لما يأكل زيادة خلاص يعني رجع ما في فم أنت خلاص يقول كفى كفى الولد الصغير ي يزيف خلاص ما لا يريد أكثر من هذا المراودة هو يعني إعطاء الإنسان شيئا لا يريده أو قصر الإنسان على شيء لا يحبه فكلمة المراودة هذه وراودته أي تريد أن تقصره على أمر لا يريده فالعرب لما قرأوا القرآن، أنت تتدريجهم؟ فما؟ وفيها فيها فيها فيه فيه فيه هو طبعاً، أن هو أن عن حد الاستقامة بوسائل إغرائية هو أنا معذرك، أنا لا أعيد كثيرا على البنت عندها 16 عام أو 20 سنة أو أكثر أو أقل أو في الشارع هذه، طبعا نعيب عليها نعيب عليها بقدر ونعيب أكثر. على وليها أو على أميها تخيل الأب تخيل الأب رجعت كده شاء الله يا ام فلان كبرت البنت بعد أنت كبرت مصيبتك يا بعيد سبحان الله أنت كبرت مصيبتك وكبرت بياستك هو الديوث؟ الله ما هو الديوث؟ ما هو؟ هو الذي يرى القبح على أهله ويسكت عليه وتعرف الطبح عايز طبح اكثر من أنت سير عارض يرى عورتها الأجانب هو الديوث بالفعل ما. في حكم الشرع دايوث و يدخل الجنة مكتوب على باب الجنة كده قالب خطير فضلك ألا لا إلهي لله لا الله هو أراضي يا بن نصر وعدين مع يعني ايه لملم أو جمع النصوصه ده ان الذين يحبون ان تشيعل فاحشة في العديمة تخيل انت مجتمع طاهر كل ماشي كده المحذبات ورجال ماشيين غضبين البصر والإعلام يتقل لها والصحافة لا تأتي بصورة عالية وكلنا كنت سبحان الله والمدارس سبحان الله المدرسة عبارة عن القدوة والأستاذة بجمع القدوة والموظفة مع زميلها في أدب يا أستاذ فلا لو سمحتك أنا بأدب شديد وأدب جم يا رجل حاتم الأصم يزور صديقه وشقيقي عشرين سنة يدخل بيته عشرين سنة متردد عليه وبعد ذلك القبابي وشقيقه قال له انظروا من بالباب يقول له شقيق البلخي البالحي صيبه. تقول له صاحبه كان الأعمى والما هذه من أصحاب عمي... عميان فاخد هقول ضمتك زوجتي أعمى بع حتى كان يعمله عشرين سنة ويتظن أن ص صاحب صدفة صاحب زوجها ما كان ينظر لا أبداً ينظر ما رأى فعيش نظري الرجل راح مع الشيخ لوف في, في, في بغداد في عصر الخلافة نعم <تصفيق> بس وبعدين بعد ما أكلوا الضيوف بيعصيوا ده فتمين قال الشيخه بعد ما انقطعنا الضيافة ليس من المروءة أن تصب النساء على أيدي الرجال قال والله يا بني آكلوا في هذا البيت كل جمعة منذ عشر سنوات ما أدري ما الذي يصب رجل كمان امرأة أنت المصري أنت رايح تعمل مهمة سبحان الله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 إنما منتقعون عن تطبيق منهج الله. النوع الآخر يودونها كذا لكي تتم الصفقة ويمن صفقة خاسرة. مطلوب في صفقة ناجحة أم صفقة خاسرة؟ أموال تغوص منها أموال. هذه مراكز وإدارات وكراسي صفقة في الدنيا الخاسرة. لكن يجي تحت الجد، هان؟ يتبرع الذين تبرعوا، التبرع من الذين تبرعوا. كله يتبرع. لا هذا ترى، دخلنا اعتبر يعني يتبرع إبراهيم من أبيه. لما إبراهيم وجد أداه على بعضية تبرأ من تبرأ من وما كان آه وما كانت سفار إبراهيم لأبيه لا أحد عداه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولأبوه فأنا ما تبرأ أنا أتبرأ من أي إنسان يعادي ذائله بالله فأين خبيث الولاء والبراء إذا كل زوج يرى عريا على زوجه أو ابنته فهو ديوس واخت درجة من درجات النية إذا أراد أن يستحوذ عليها بضربها ضربها بضرب اليد هل لهم الأوبة ورجع الأوبة أم أم يغطيه وإذا رفضت البنت؟ يا الله تجيب في البيت ترى مثلاً لا ود قولنا مثلاً سين سين البداية لا هو ضور تواء بالضرب نعم وإذا رفض الزوجة نعم الزوجة من البداية حسن الاختيار بعد هي القضيه من اول هو, هو هو آه. بعد إيه بعد ما التزم هو هو وجمالها وقف عند الجمال لا خلاص او لا او مالها آه. هو ما العنصر الرابع بس خلاص انكح المراه من أربعة. فهو نظر للجمال نظر للمال نظر للحسب وما نظر إلى الدين ذلك يعني كويس الحمد لله ما الله عليها تصل بكره يروح الله. هو مسؤول عن عدم حجارة. خلاص جميع. أصبح طالما تزوجها. الأب, الأب خارت مسؤولياته من ساعة بسلم ابنه إذا إيه إذا زوجها. لزوجها. خلاص فلت في العنق الزوج. خلاص. هذا الله أكبر. أكبر. ولذلك كان يأمر أهله بالصلاة. ال ااا أضرب كيف أما النساء من أذكى أذكياء الحالة. النساء هنا هذا الله أكتم يا ليت والله أكتم بسر ما شاء الله لا ما شاء الله بسر وما ذكيا و لذلك يعني نجيبنا ان شاء الله صالحين وصالحات صرحدي إذا أنا ببئسهم بس في أمور معينة لو فهمها الرجل انصرحت أمور رجل أنا أحكيلك عن قصة واقعية طيب وقعت من سنوات قليلة في أحد البلاد دون ذكر رجل تزوج مراعه مصيبتها الكبيرة أنها ملتصقة بأبيها. بحب شديد عجيب كالتوقه وبين المدينه اللي تسكن فيها المعزوجه والمدينه اللي يسكن فيها الاب الف كيلومتر متباعد بسرعه اذا مرض الاب مرضت البنت الزوجه دي هم صبحي مريضه غير ابويا مريض تتصل وفعلا يجو مريض اذا كان في ورطه تشعر بها المهم التصق شديد مات الاب فخاف اهلها ان ايه يبلغوها فألقوا المصيب عند مين عند الزهور لو بلغوها ماك أبيها أبيه. ماك تغفاه الله بلغوه وخلعوهما من تغفاه فرح بل هيا أبينا نزور أبوكي فرحت رح زور أبوكي ما شاء الله ركبت معه السيار في الطريق طلعوا على الطريق كده لنشوفها بنت الحلاك بنا بنا فيكي احنا متزوجين من ثم سنة من عشرين سنة هيا بصراحة يعني الله سبحانه وتعالى أباح ماتنا ثلاثة رباع وانا بصراحة كده بدون زعل انا بنويت الزوج عليك يا خسيس يا قبيل الأصل يعني طبعا ايه الطريحة المعروفة شوية تضربه جرعة وتضرب طلب جرعة. لو ظهر المجن ظهر المجن حصله مجن هل من المشكلة تحقّل ونضغش على شوية تفيق هم تفيق تشتم وضغ. إذا ان اقتربوا من المدينة التي بصراحه هذا كتاب الله والله يا مو حق هذا أقسم لها أنت يا مؤمن أنت صالحة وزوليا مطلعة أنا والله لا أتثرت عليك ولا بس أخدت إيه وذا عيبك مداعب وخشنة بس بصراحة يعني الآخر ابوكي البقالة ثانية يقول الله يرحمه بس مداع عليك ليس نتثرت عليك ففي لو فقه فقه مفتاح اباء اولاد انت في, في مفاصيله لوحه لطيف اللي بكانه صحر عنيف يبلد بالدعون شوي شويه في عايز التغيير وت... القرآن القران وراودته التي هو في بيتها عن نفسها لم يقل الكتب تقول اسمها زليخه احنا ما نعرف ده هذه كلها ولا مش الحاكم المبارك اسمه وهو اسم كلها... انا عايز كلها هي هدافه مفسرين انا مهما اسمها انا من, من حقائق وراودته التي هو في بيتها عشان يريك قبل لم يقول في بيت زوجها وفي بيت العزيز لا لا لا والله الى تحبير قرآن إراقي البيت في بيت الزوجة البيت الزوجة لا طبعا يا أخي هي اللي تختار السفايل هي اللي تختار الديكور هي اللي تختار الدكور تختار أحيانا الأزواج حاطة يا ابن تمارس مالك ترتب بيتها بت... هي اللي عزة فيه 24 ساعة وأنت شخصية وأنت خارج البيت 24 ساعة ده دخول في يعني ويجي عند أمور كبيرة بده نشوفها يلا يعني سبحان الله وضع السيف في موضع الندى مضر صحيح وضع الامور في اصابعها والموضع حكيم في بيتها ذكر ربنا قال في في بيت لا تخرجوهن من بيوتهم صحيح من بيته بس على عليك لو زوجه 25 30 سنة قاعده في في كنف الزوج الأب مات والأم امه مثلا وبعدين يجي الزوج يروح طلاقها بعد هذه السنه وصلت بالخمسين 50 -60. لا انا تطبخ سبحان الله ده حبه لتشومه مع زاويه الاخ ورعبه لا والله هذا بيتها اخ انت جراجي كريم اترك البيت عشان ربنا يكرمك تمام هذا بالشرع وربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم فين الفصل والله يا ابن إلا ما نتعامل بالفضل الابخ مع اخو زوج مع زوجته والجار مع جاره والمدير مع اللي بيشتغلوا معاه والله لا ننزل علينا فاي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وروضته التي هو في بيتها عن نفسه هذا اسلوب تعريض وتوبيخ مثلا لأنه بقى. لا يود التصريح والتعريض باسمها بقى. بقى. أه. هذه هي مثلا أه. القرآن, القرآن أرقى. أرقى ما يتحدث أه. به الأدب لأنه يحدث رجل ومرأة يحدث كبير وصغير تسمح قصة خطيرة جدا في جنة تبقى سبحان الله في كتب أخرى لا لا, لا لا لا لا في كتب أخرى تجد كلام فاجر وقلم لا يصح أن يكون في كتب أدب ما هيك كناها كتب بين. صحيح. را سبحان الله. ورأوا ذاته الرجل ااا أمير المؤمنين دخل على وزيره فرأه ولد ولد وزير الوزير عنده ولد وزير عنده فقال له ما جمع مسواق فردض ما حسنه أمير المؤمنين. مساويك يا شوف بلد من بلير بلير. بلد من عام تسعة. لما يقول مساويك. هذي زمان <تصفيق> من السواد مساويك. إنه ضد ما حسينا. في ده علّموا الأولاد الأدب ما فيه لا أدب لغة ولا أدب كلام ولا أدب حركة. من أين يأتي الأدب؟ <تصفيق> الزوجة مثلا ما حطه إدانت كده. وعندك تتابع الزوجة كأنه يعني فريسة لازم نطلع منها عيب. سبحان الله تشحن الأولاد الأب كل لشوية يهمز الأم أنت تعرف شيء أد الأولاد إذا. الأولاد في الآخر يقولون يقولون هذي سبوم يدخلون مع بعض فنحن ندخل اليوم هذا الكلام أفضل لكن لما الأب لما الأولاد يسون أب مبتسم أم مبتسمة الناس فيه في إيه درس في البيوت تشرح الصدور ويحولها إلى قصور والغام في البيوت يحولها إلى قبور وكم من قبور هاي صور زمان وراك إيه كيف حالك فلان أنا عايشين هنا في الشيخ يعني ما يذهب بعيد صحيح. صحيح. صحيح من الغم م. من الغم يبني وغمه هو الذي زرعه م. هو الذي زرعه صح؟ سبحان م. الله لا اتسامه بسيطة فتفتح القلوب والتحمل وصلة التغافل بس هذه أبي عشرة ثلاثة بس نسيمش بيوت اتسامه وتحمل والتغافل بس أكيد لا لا لا تغافل لا لا على, على الواحد وأنتي بحسب رأيك مدقق حسابات حتى حتى, حتى يكونوا مرهباً الجانب لا بالعكس, بالعكس. والله أبداً والله هذا يضحك عليه أول واحد والإنسان الذي <تصفيق> الله ربنا على ربنا يطوع له زوجته قال ربنا عن ذكرية وأصلحنا له الزوجة فإن الذي أصلح إنما هو الله إنهم ثاني يسارون في الرقى ويلون رغبة رحباً وكانوا لنا خاشعين هذه زراعات الخير. ونعود الذي هو في بيتها عمه سدين وغلقت الابواب مع مع تغليق الابواب ناخذ فاصل قصير ونعود نسمعنا فضلا تفتح يعني الاعلانات والله خلاص فاصل قصير الكرام كمان الاعزاء فاصل قصير ونعودكم معنا صفوة الصفوه سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدالي الثاني الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا مصطفى ربنا عز تستمر المسيرة مع سيدنا يوسف وغلقت أبواب وقالت هاي تلا هاي غلقت آه بريد على لأن أنها لم تغلق الأبواب بسهولة كذا كمومبابة لا غلقت لأن آه لا لأنها كان في ترابيز ومزليج وأقفال وسبحان الله يعني بهيت تتحكم القفل وغلقها الابواب كلها وقالت هيث لك هيث يعني يعني خلاص تعالى أو هيئت لك في القراءة هيئت لك, لك هيئت لت يعني في هذا كذا القراءة في يعني يعني هذا إيه خرجنا من التلميح للتصريح حسن أول كلمة من المؤمن قال معاذ الله هذا هذا أمر يعني يغضب الجسم إنه ربي طبعا مفسرين يقول لك انه ربي اللي هو صاحب البيت ان هذا عزيزا علي واحسن مثوى لانه لا. ربي تعالى الله عز إنه ربي الله سبحانه وتعالى إنه ربي لانه هو خالقي هو الذي احسن مثواي فانا كنت في في في, في وكنت في, في, في مع فاصله الله اعلم كان شكلها ايه اصبحت في بيت رجل كريم وبعدين ربنا اسربني بهذا البيت ونشات فيه اكل واشرب وهو صحيح عبودية ولكن عبودية أستطيع أن أعبد بها رب العبادة عز وجل إنه ربي أحسن مثوي فالإنسان لما يذكر محم الله يخشى المعصية يقول يا رب أنت اتمعنا عليه بكل هذا وأنا أعصلك شكام الشاء إنه ربي أحسن إنه لا يفضح الظالمون فكل عاصم ظالم إلا ما تب كل عاصم ظالم إلا ما تب ظالم لنفسه نفسه اكثر من موضوع فالظالم من نفسه ده ولا درجات الظلم واقصى درجات الظلم فانه لا يذق الظالم والله سبحانه وتعالى يقول بعدها ولقد همت به وهمت بها لونا الرائب هذا ربي يفسرون يعني راحوا بينا شالوا وجاءوا. القضية ببساطة شديدة وكيف ما يعني الله أعلم ببراده. همة به في هذا بها طر. هذا هذا هذا قصد؟ هم الهم النفسي الذي بحسب. همة به جسد. جسد محمد محمد محمد محمد كما قال محمد عبد همة أم تضربه فهم أن يدفعها ووجرده والباب وإن كان صاحب الضلال يرفض هذا ال. لكن يعني كل هذا أن ال المسألة فيها تأثير وتأثير. لقد همت به وهم بها لولا الرءب برهان ربه من هذه لولا الرءب برهان ربه ها رب لولا حرف امتناع الوجود, الوجود تمام مش امتناع امتناع الوجود هنا امتناع طبعا امتناع عن الفعل الوجود برهان الله فبرهان الله ده موجود مش من الآن اه صح قبلا الفولس ده اه سبحان الله وهناك وهناك شهود عده ان قال اصل اي خرج القران ولقد همت به لولا اراه برهان ربي لهم بس بس هذا وما هم لا لا لا لا لا حتى بالقام لو فما تم همت به لولا فالبرهان موجود من لان اتينا حكما وعلما لا ليس طفلا صغيرا في الحجرة أو او سيدنا جبريل يدفعه لا لا لا مش على شراع يعقوب ورا بره الغرفه هو كل يوسف أحد الذين الذين تكلموا في المهد بده الشاهد شاهد الشاهد لا ده شاهد. كان معهم بنفس الغرفه لا لا لا لا, لا هم فقط هو فقط, هم هم فقط. هو دفع نحو الباب فندفعت خلفه فشدثه من القميص فمزقته. زقته قدد قميصه نندغ وقمصاج المتذكر فتح الباب زودها المصريين زمان كانوا يقولوا على زوجة سيدي. ما كان زوج يا سيدي اياما كان الزوج على زوج زبط اه كيف, كيف تراه الآن؟ زوج زوج ان شاء الله لنضرب الدم جميل وخلاص ولقد يا نفع لقد هنا للتحقير أيوة طبعا. طبعا. طبعا أن الهم طبعا. حدث بالفعل منها, منها. طبعا لولا أن رأى برهان ربه لهم بها هو مهم خلاص طبعا وبعدين عندنا أول أجل جر اندفعت خلفه لأن ترمتها فهكذا تبعثرت كما يقولون أول ما جلس الزوت ما جزاو من أراد, من أراد سوء. سوء. ها. إلا أن يقتل ابدأ أن يقتل أو عذاب قديم إلّا أن يقتل هي تريده ايضا لا لا, لا, لا بد من تعويض هذه الإهانة. لا أنيوستن. يتذوهو مرة ثانية. ما شاء الله. لا أنيوستن. وهذاب الأديب. هل وقتها جاء, جاء في الاثر مثلا القانون عن ذاك ماذا يقول؟ في الذي يتربص بحرمة أو الذي يتربص بقوانينه في بهذه الوزارة كان كان موجود في اليمن يعني هذا الموجود ربما إلا أن يُسَن أو عذاب عظيم أم في في طبيعته أن تطلب رد فعل أقوى لأني أن, أن يُقتل أن يُسَن أن يُسَن أن تُقام الآن بهذه الكرامة المجرورة لأنها صرحت ويظل بجوارها المهم لا لا تَعْدَ إلا أن يُسَن أو عذاب عظيم سبحان الله فالمهم او ربما فضلت تسأله ما ما من اراد بي عمل سوء وانت لا لا بس, بس هي بتعطي هيئه الحكم تمن أنها امراه قضيه شخصيه بتعطي الاتهام وحكاه الحكم اللي اراد بي سوء يا اما يسجن في حساب ان تفرض علي حتى لا وربما, وربما, وربما هذا ورث قال هي راودتنا عن الناس ما قال القران قال يوسف لا لا هو قال قال هي راودتني عن نفسه هو سيد يوسف خلاص يوسف صغير على كفته امه انما الذين تكلموا في المهد اربعه هذا منهم اربعه سيدنا عيسى ايوه و مبرق جريد يبقى عند يوسف مبرق يوسف ايوه وابنه مشطط على ف ال ال ال الربيح هذا تتحقق في القضية شاهد شاهد أصبحت شهاده هنا مم. إن كان قريصه قد من قبل وبدأ بإيه باتهامه لأن الخوف يصدقون صاحبة البيت ولا يصدقون معه حتى لازم صدق المرأة على المرأة مصدقه يعني ضعيفة يعني يعني ونحن نطالب بقانون يصدق به الرجل فضلا لا لا لا يصدق كده هم <تصفيق> يصدق في الاسلام إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني في هذه القضايا تحديدا المرأة مصدقه لا اعتبار لكلام الرجل بس هو المرأة لأن ما ما ما خطته منظومه في الحق انه هي تكون مفتريه لا لا لا والله ما تكون هي افتراء يعني امراه طول عايزين افتراء بس مش كل الناس المرات العزيز دي خاصة ماذا النساء ونا صلحت سبحان الله المؤمنات أنا لا هم هن لا لا, لا ما ما, ما, ما, ما, شاء الله. ما أنت إذا رأيت يعني إقبالهن على الترويج وحضور مجالس العلم وحضور الدورات العلمية والحياة الذي عندهن تقول والله يبدو أن إحنا كرجال مقصرين والله أنا لي فيهن أكثر من صديلات لك لكن نتكلم بقانون كما سنة قانون المجتمع نعم. نعم. نعم. هذا مجتمع يبدو مجتمع خاص رايد عن عبد وان كان قميصه قد من دبر فخذبته وابن الصدقين خلاص طب لما لم يبدا بدبر اولا لا, لا يبدأ بما لا يبدأ بما, يبدأ بما يصدق به القوم لأن القوم طبيعه الأمر ايه هذه امراه وهذا رجل عبد, عبد. هذا نعم زي مؤمن ال فرعون عليه كذبوا وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي عرضوا فابدأ بما يصدق غير أول قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما كنتم تعملون يقول. إن أوياكم هدى أو في ظلم مبين أنا هو هذا من هذا من الذي غرسه الآية الخيرية نسيه سبحانه نسيه تماما إن كان خمينه قد من قبل فصادق فصدق وعقت ومن الكاذبين وإن كان خمينه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى لما أولاً قبل ها. الآية لما قبل ودبر يكت أن نفهم لا لأن لو لو لو, لو, لو قبل هو المقبل كيف هي صدر خط لا لا, لا أول الذي يذهب أول الذي يذهب إلى هذا بها صدر سبحان, سبحان الله, الله. فل لكن لما يقدم من دبر من الخلف يبقى هو يهرب يبا هو هي المفتريه. هي هي مفترية عليه هي المتجمعة سبحان الله رأى فلما رأى قميصه قدم من دبر أي العزيز أيوة نعم قال إنه من كيدكن خاف أن يقول له إنه من كيبك عمم القضية عنده كده بصراحه يعني ما عشر الإنسان عمم أعوامها عم شوي هذه المخطئة ده لا لا لا لا <تصفيق> لا لا لا لا يعني إنه من كيبكون إنه كيبكون العظيم وبعدين أطفل الغيرة واليوسف أعرض عن هذا يعني جبش سير الحد عيب موضوع دخ كذا داخل أبواب المغلقة دي وخلص الموضوع على كذا عارضة ما ياك تشتكي الحدود عمله فيها وسووا فيها عيب الكلام ده غدر المكان ده محقول هذا أنت في قصر ها ها هذا يوسف وأرض عن هذا واستغفر اللي ذنبك هذه كلمة العزيز أيوة نعم نعم يا يوسف فيه. يوسف أنت إياك تجيب تيجي بسير عن هذا عن الواقع الكلام ده ولا كلمة عارضة وأنت استغفر الذنبك إنك كنت من الخاطئين من, من الخطائيين، وتنتهي القضية. سبحان الله. القصور فيها ناس في خدم وحشم، ونممين ومغتبيين. الموضوع تناقش، تمام؟ الموضوع تناقش في المدينة. وقال نصفتهم في المدينة الله. امرأة العزيز. قال نصفتهم في المدينة. لا. لا لا. زمان المرأة مختصة بنقل الأخبار. المرأة لا تتراجع اه كان زمان معاك كان زمان كده تغير الزانه صغير بالشيبات عشان لان الرجوله فانكورس ان منها توقص بطاقه الرجل الله لا ابن الباشا الذكورة بوجوده خلق يعني بوجود تصرف قد تكون امراه يعني يعني كان الله يحمس الغزال يقول يعني سيدره غند دي رامنها عبدا الوثم لكن اللي عملته في بلدها الهند ورفعت من شأنها أحسن من نية شنط عربي لم لم يقدم للقاضي خيره صح آه بس فا فا قال نسوه قال بالمضكر بس قال نسوه في المدينه, قال ليس نسوة في المدينة ما هو الكيد شديد آه وقال نسوته فقال آه, آه, آه قال قاله من قبل قبل هذا قال, قال, قال بابل بابل فقال نسوه نحن نعلم وأنه قال عن كبير بدأ ينتشر الأمر والأمر مذهل فكان زي ما قل إيه يعني سيدنا النبي ممن يقرض من, من كنا وتعمل الصالح ومن يقرض من كنا. لأن القنود دي صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرفهن بأن أضاف القنود إليه في مخاطلات المذكر. كأنهم مضافين رسل في القنود. عليه في, اللغة في عندنا في اللغه صحيح. يقال الجمع الذي ليس له مفرد عبارة. من جنسه يعامل معاملته يعني نسوه عم ليس استخدم قال في المدينة مراقه العزيز تراود فتاه عن نفسي قد شغافها حب ان نراها إنا نراها في ظلال مبين في حب شديد ايضا مساله الضلاله ضلال البعد عن الحق لا، والضلل. بس في أبدر الآية هنا. أنا الحب. أنا الحب. أحب أحب نعم، ضلل البعض. نعم، نحب. حتى صدقوا بالضلل مع سيدنا يعقوب. هذا نظف، أنت الله، نن نن نك نكذب القديم نفسه القديم. سمعت إنهم سمع بهن الأخبار تنقلت، تنقلت الأخبار وصلت رويتر وأسوس تريس وسين كله نقل. الأخبار وصلت الأخبار إنها عيون المجتمع المخنث. لما سمعت بمكذبينه. مكذبين، مكذبين، آه. هي أم هي مكرت؟ هو بظهر قضية من بعضها. هي كادت بس في النقطة. يعني هي ت تتجس مع من مع من. مع من مع. التي تأكيد و. ضاري يعني المثل النص المطيف يقول لك طوب على طوبة خلي عاركة منصوبة. يعني آخر مصيبة على طوبة يعني آخر يعني كبر المصوبة. يعني مثل ما, ما إيه الله اكبر ما تسكت أنا اشكو. لكن ما دون ما يمشي مشكوش. هيا مع بعض مشاكل والخبر تُسرِبَ من القصر بواسطة الخدم والحشم. خير خلاص. والأمر و... كان فضي. و... ولا ولا ولاها عداوات. يكيد مراقصية في البيت فصارت. يلا تجارو المصيبة. زي دي... ما دي... ال... النظام العالمي اللي صار عليه الجديد. جيبوا ال ملأح البراجل الكبير بتاع الدولة بتاعتهم قالوا ما والله ان القضية فالأرض قضية عادلة عادلة. انت ليك مشكلة ولا قضية ولا ط ط ط ط خلاص ليك مولك إيش عادينا يعني سبحان الله يا حمد لو الفيد شد نفسه شوية طويل وخلاص وداك لا تتخبي على كده عمود حج الله حج أول عجيب ما عجيب ف فلما سمع الدمكرين خمسة سنتين القرآن قلب مكرهن مع مع أن هم يقولنا الحقيقة لا امراطور عزيز تراود فتاها لا هذا تلميذ رمز وغمز، وبعض من قال سيدنا عيسى من كان منكم بلا خطيئه فليقذفها بالحجر فوضع بنو سبايق كل الحجاره التي لديهم واجبروا عند يوم جموها ايوه فخذوا حتى هذه هذه هذه ينطق سبحان الله قال من كان منكم بلا خطيئه فليقذفها بالحجر فالعن كل واحد من الحجر. والله انه حييهم على الصدق مع انفسهم على الاقل يعني الصدق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ف... ف... فهذا مقص اللي هو ايه اللي هو لي... انت اخي لما <تصفيق> داور الاخبار لما تسمع القصه تستر صحيح أستر. هم تداولوها من الواجب لكن هو المنظور على على المساء لا الان في هذه الايام عبر على سمع سمع سمع سمع عليك عليك عليك في المدينه ارجع هو رجع في المدينه لا اله الا الله وين المدينه بس في المدينه فلما سمع بمكره ان ادعى واعدت لهن متكلا لا كده كذا ومتجمع متجمع مجلس مجلس طاق... مريح مريح الحرامات كل واحدة من هم سكينة حرس أعطت كل وقت قعد الخدم يقومون بتناول صوادق وسكينة سكينة حامل حملا وبعدين يوسف بعض. ما سجن يسلف حتى الان نعم يسلم لما اصدرش كرام والله انا عدم نشاء الله عليه دي مقراطي جدا <تصفح> هو لا هو منتظر لما يشوف تيار الميديا الاعلامية الى اين تذهب التيار الاعلامي راح لدفين هي قالت الموضوع مو تذهب الموضوع في يد يقوي انت تخبروا المسألة لأعلاميين ولا هتلموا الضور وخلاص نحن هطلع. لا نحن لا نلم لا الان حتى نلم الواي فاي جميل جميل, جميل <تصفيق> ف ف ف من هم سكينه وقال ليه وقفه فضيله زوجها <تصفيق> اكتشف المصيبه وقالت يسجن أو عذب أنيب هو لم يتخذ قرار هذه الأبناء لا. لا قراره يوسف لدرجة أننا تقول أخرج عليهم يعني هي هي مازالت تتحدث مع سيدنا يوسف عارضا هذا خلاص اه. اه. هذا, هذا موقفه هذا هذا شديد جدا رد يعني وما زال يوسف معها في القصر ماذا عمل هذا ما فيش مشكلة سوى أنت هي تتكلم تعال موضوع عجل. سبحان الله هذا هذا يعني الغيرة القائلة سبحان الله فاا مش هو يروح على شاطئ البحر ولا في حمام السباحة مع صديقه وزوجته ده خالع, خالع, خالع وده خالع وده خالع والناس كده حيوانات سائمة اسمك ايه فلان؟ اسمه محمود والله وانت اسمك حسن وانت اسمك اسماعيل وانتي؟ اولا أنا. انا امي سمتني فاطمة يا بس بيسا فاطمة يا بيسا فاطمة فمصيبة فهي يعني اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفابا صورة الأسد فانت بقى يوسف يابتي في سيرة وان استقل الزمن وما زالت العلاقه بينهما بين يوسف ومراثي العزيز بدر خرج على موجود موجود يوسف خرج على معبد وعد لا يستطيع ان يخرج ده قالوا تراود فتاه فتاه بالفتى عبد الفتى عبد فتى عبد هو مشترك هو بثمن معبد عندهم ما بس يخرج مش خادم عبد انه باع يوسف اخرج عليهم. فلما رأينه اكبرنا قالوا لا قبروا او مش ممكن هذا الوجه الملائكي يرتكب خطأ. كان جميلا هذا جميل وعليه خيال النبوة نور النبوه هذا نور الصلاة ما لي نظر في وجه الصالحين عباد الله أنا قليدهم توجه الثاني العصر اللي رب العالمين. لكن جماله سعيدنا يوسف كان جميل بمنطق الجمال. الجمال الوجودي ولكن الجمال الذي كتب في كتب التفسير هذا جمال يخص النساء مقاييس الجمال ما مقاييس الجمال عند عند دل... عن لا لا تتبع والله خلق كل شيء جميل والإنسان فال... فالأخد... خلق فالخلق... خلقنا الانسان في أحسن تقويم أحسن صورة خلقها ربنا لا يعزنا لا أحد قبيح ذلك دخل ولد طفل جميل الطفل هو في صوره جميل الطفل ما اكل شكله هو جميل جميل لبراءته صح صح كان العقاد حينما يصف امراه بالجمال يقول وجهها متناصف أنصف بعضه بعضا في تناسق وتناغم مع أخرج عليهم ونحن نخرج من هذه الحلقة نخرج نكمل في حلقة السبت إن شاء الله بارك الله شكرا شاهدين الكراب مستمعين للأعزاء إلى هنا نأتي أياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفوة الصفوة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم عن دعاية التامية الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكاثو حتى يضمن لقاء جديد من هذا البرنامج يوم السبت نشأة الله يتبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون